بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو سئنا رحمه الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن النقصة تكون أربعين يوم النقصة ثم أربعين يوم العلقة ثم أربعين مضى وما يكون التصوير والتخطيط والتشكيل ثم ورد عن, عن حذيفة بن أسيد أنه إذا مر 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكاً تصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم يقول يا ربي أذكر أم أنت شقي أم سعيد فما الرزق وما الأجل وذكر الحديث فما الجمع بين الحديثين فأجاب الحمد لله رب العالمين أما الحديث الأول فهو في الصحيحين عن عبد الله المسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 ليله 40 يوما نوطفه ثم يكون على مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه قوحة ويؤمر باربعه كلمات لكتب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد فالذي لا اله غيره إن احدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعملوا بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي طريق آخر في رواية ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكون لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد قبل نفس الروح وبعد أن يكون مضغة وحديث عناس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نقصه أي رب علقه أي رب مضغه فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك أي ربي ذكر أم أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب, فيكتب كذلك في بطن أمه بين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون ملغاه وأما حديث حزيفة بن أسيد فهو من أفراد مسلم ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرضى بالنصة 42 و40 بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم يقول يا ربي أذكر أم أمثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقضي ربك كما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص فهذا الحديث فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها يقول الملك يا رب أذكر أم أنثى ومعلوم أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة الملك تكون بعد ذلك إلا أن قال المراد تقدير اللحم والعظام وقد روا هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعض فمن ذلك ما رواه مسلم أيضا عن حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النطفة تكون في رحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الذي يخلقها فيقول يا ربي أذكر أم أنت فيجعل الله ذكرا أو أنت ثم يقول يا ربي سوي أو غير سوي فيجعله الله تعالى سويا أو غير سوي ثم يقول يا رب ما أجله وخلقه ثم يجعل الله شقي أو سعيد فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته بعد أن يجعله ذكرا أو أمثى وسويا أو غير سوي وفي لغض لمسلم قال يدخل الملك على النقصة بعدما تستفض في الرحم بأربعين ليلة أو بخمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتب يا رب أذكر أم أنت فيكتب رزقه ويكتب عمله وأثره وأجله ثم تطوى الصحف, الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص هذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت الأربعون ولكن هذا اللفظ لم يحفظ غرواته كما تفض غيره ولهذا شك بعد الأربعين أم خمس وأربعين وغيره إنما ذكر أربعين أو اثنين وهو الصواب لأن من ذكر 42 ذكر فرسيز الزمان ومن قال 40 حذفهما ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات فقدم المؤخر وأخر المقدم أو يقال إنه لم يذكر ذلك بحرف ثم فلا تكتب ترتيبا وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين وحينئذ فيقالوا أحد الأمرين لازم إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين ثم تكون عقب المائة والعشرين ولا محذور في الكتابة مرتين ويكون المكتوب أولا فيه كتابة الذكر والأمثى أو يقالوا إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط ولهذا اختلفت قواته في ألفاظه ولهذا أعرض البخاري عن روايته فقد يكون أصل الحديث صحيحا ويقع في بعض ألفاظه اضطرام فلا يصل حينئذ أن يعارض بها ما ثبثا الحديث الصحيح المتفق عليه الذي لم تختلف الفاظه بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح فقد تلخص الجواب أن ما عارض الحديث المتفق عليه إما أن يكون موافقا له في الحقيقة وإما أن يكون غير محفوظ فلا معارضه ولا ريب أن الفاظه لم تربط كما تقدم ذكر الاختلاف فيها وأقرب هذا اللفظ الذي تقدم التصوير على تقليل يبدو أنه أقربها يبدو. يبدو واقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل والشقاوة والسعاده وغاية ما يقال فيه إنه يقتضي أنه قد يخلق في ال40 قد يخلق في ال40 قبل دخوله في ال40 في ال40 وهذا لا يخالف الحديث الصحيح ولا نعلم انه باطل فقد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد ال40 و... يخلق بعد ال وأن الذكر يخلق قبل الأمثى وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء إن الجنين لا يخلق في أقل من واحد وثمانين يوما فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة ولا يكون مضغة إلا بعد الثمانين والتخليق ممكن قبل ذلك وقد أخبر به من أخبر من النساء ونفس العلقة يمكن تخليقها والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أوله وبعد تتم لآخر الكلام المؤلف في الرسالة السابقة انتهينا من الحديث عن الكلام عند قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون وما حصل في هذه الآية الكريمة من يعني تعدد الأقوال في ذلك وعرفنا أن الراجح أن اللام هنا لام التعليل فليست لام العاقبة كما ظنه بعضه وليست أيضا العبادة هنا كما بي المؤلف ليست العبادة هنا هي المعرفة الفطرية والمؤلف رحمه الله اشار إلى أن الذين قالوا أن العبادة هنا هي المعرفة الفطرية خوفا ماذا؟ خوفا أنهم انفسروا عبادة بالعبادة المعروفة ما يحبه الله ويرضاه أنه يلزم من ذلك أنها واكعة وهي لم تقع أكثر الناس لا يعبدون الله تعالى وحده ولا شريك له وأيضا قالوا فاسترناه بالعبادة المعروفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لو فاسترناه بالعبادة المعروفة فأيضا هذه العبادة المعروفة لم تقع فيكون في هذا تسلط القدرية الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعلا نفسه والتحقيق بهذا حتى يعني ما توهموه من هذا اللبس هو انما يزول بماذا بأن تقرر أن العبادة هي التي جاءت عن أمير ممين علي رضي الله عنه ويرم وستفى السلف أن العبادة هي العبادة المشروعة ما يحب الله ويرضاه وأن اللام هنا لا معيش لام التعليم فإذا قلنا لام التعليم خلافا للجبرية الذين يجعلونها لام العاقبة فيقع عندهم من اللبس ما يقع وإذا قلنا للعبادة هي العبادة الشرعية نسلا من هذه الإشكالات كلها هذا جالب هنا في قول المؤلف صفحة 36 و قال وقال تعالى وَلْقَدْ ذَرَأْنَا لِجِهَنَّمِ كثيرا من الجن والإنس ذرأنا بمعنى خلقنا وهذا في رد على القادرية النفات وبعضهم يعني تأول الآية تأويلًا فاسدا لما جاء فعل ذرأة قال بمعنى ذرأ أي ألقاه وهذا يعني مردود لأن ذرأ بالهمز بمعنى خلقه أما ذرأ التي بمعنى الطرح وللقافهها يعني بدون همز تذروه الرياح قال بعدها فاللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده المعنى بهذه العبارة لم يقول فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده يعني غايته غايته ويعني حتى نذكر بالكلام السابق لهميته الكلام ذكره الشيء رحمه الله وهو الفرق بين إرادة المريد أن يفعل وبناء إرادته من غيره أن يفعل وأنه لما قال تعالى وما خلقت الجنة ولا إنسى إلا ليعبدون إلا ليعبدون هذه من, من أي نوع من إرادة المريد أن أن يفعل أو من إرادته من غيره أن نعم من أي نوع؟ من نوع الثاني نعم من إرادته المريد من غيره أن يفعل ولهذا يقول الشيخ رحمه الله لم يقل تعالى أنه فعل الأول الذي هو الخلق ليفعل بهم الثاني وهو العبادة فالخلق هو من إرادته المريد أن يفعل العبادة المطلوب من العباد فهي من ماذا من إرادة الغير أن يفعل فلما يعني يحصل التحرير والتفريق بين إرادة المريد ان يفعل وبين إرادته من غيره يفعل نسلم من إيش من شكالات ولبس القدرية والجبرية الكلام عند قول تعالى أن من الصالحون ذكر العلم أن الجن فيهم مسلمون ونصارى ويهود وأيضا فيهم يعني فيهم سنة وفيهم شيعة وفيهم معتذلة هذا كل ذكر في كتب التفسير عند هذه الآية الكريمة طيب عندنا المسألة التي سمعنا الحديث عنها السؤال الذي وجه للشيخ رحمه الله كما هو واضح يعني كيف يجمع بين حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الشيخان والذي فيه أن, يعني أن نفخ الروح إنما يكون بعد الأربعين الثالثة نطفة أربعين يوما علقها أربعين ثم المضع ثم يرسل الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله شقين سعيد وينفق في الروح فحديث المسعود رضي الله عنه على أن ذلك يكون بعد الأربعين الثالثة وعند الحديث حذيفة بن عسيد في صحيح مسلم أن ذلك يكون بعد متى بعد 22 و40 يوما فهذا موجب يعني الإشكال أو السؤال الذي يوجه للشيخ كيف يجمع بين حديثين أشياء كما تلحظ الآن أولا سرد روايات مسلم حديث حذيفة وبدأ باللفظة الأول الذي يقول هو أقربها الذي مر بنفسه 39 و 200 ثم بيّ رحمه الله وجه الجمع بين حديثة فهو يقول إما أن يكون الحديث حذيفة أن يكون يعني ليس محفوظاً باعتبار أنه يعني من أفراد مسلم وخالف ما اتفق عليه المخارج مسلم فتقدم هذه الرواية المحفوظة والذي أصح هذا الجعوب والجواب الثاني الذي سمعناه ألا وهو أن أنه يعني يقول لا مانع من, إيش من أن يكون هذا وقع لا مانع من وقوع الكتاب مرة يعني أن الملك كتب بعد 2240 وكتب أيضا بعد الأربعين الثانية بعد هو ومئة قال عندك هنا في صفحة واحد وربعين وحينئذ فقال أحد الأمرين لازم إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين هذا الجواب الثاني ثم تكون عقيب المئة والعشرين يعني يحصل تغيير بعد تقدير قال ولا محذورة في الكتابة في مرتين هكذا قال رحمه الله تعالى فإذا هذا جواب الشيخ إما يعني يقدم على ويرجح وإما يجمع بينهم كما سمعنا في كلام المؤلف رحمه الله وأنه حصل أن الكتابة حصلت مرتين بعد 22 و40 يوما وبعد بعد 120 يوما هذا الجواب أيضا بيّنها بالغيّر رحمه الله في, في شفاء العليل في الباب الرابع وكلامها قد يكون أكثر بسطا وربما يكون أوضح قال رحمه الله أن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الاربعين الأولى طبعاً هذا في أي حديث هذا في حليفة حديث بالمسعود حديثesch 쓰는 io حديث ضيفة بالنصيد قال أن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الاربعين الأولى حتى يأخذ الطور الثالث وهو العلقة وأما الملك الذي ينفق فيه فإنما ينفقها بعد الأربعين الثالثة فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله عمله شقين وسائد قال وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك المتكل بالنطلة يعني تقدير نيش بعد تقديره مثل ما قال الشيء رحمه الله يعني لا من تكون كتابة مرة فيه. قالوا هذا تقدير غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه ثم يرسل قالوا أما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها يقول لنا ما جاء في حديث حديث بن أسيد لما بعد 2240 يأتي الملك يقول هذا, يعني هذا الملك راتب يعني مستمر مع هذه النطفة التي تكون ثم مضغة أما الملك الذي يعني ينفخ الروح فليس ليس هو ذاك الملك الخلاصة أنه يعني على طريقة شيخ السلام في قضية أنه لا من أن يكون هذا تقدير بعد القضية هذا في الباب الرابع من شفاء العلي صفحة 48 الحافظ بالرجل رحمه الله تحدث عن أيضا الجمع بين الحديثين فذكر هذا الجمع قال أن بعضهم أثبت الكتابة مرتين مثل ما هو عن شيخ الإسلام والقيم لكن يقول بالرجل رحمه الله ويقول والأظهر أنها مرة واحدة ان الكتابة مرة واحدة طيب كيف نجمع؟ قال والعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة اختلاف الأجنة فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين وبعضهم بعد الأربعين الثالث يقول هذا يعني ما جاء في حديث إبن سعود حديث غيفة يختلف باختلاف الأجنة فمن الأجنة ما يكتب بعد الأربعين الأولى او بعد ثنتين واربعين ومنها ما يكتب بعد الأربعين الثالثة كذا قال رحمه الله في جامعة العلوم الحكم الأول 66 ومئة والحافظ بالحجر رحمه الله أطال فيه أيضا في الجامعة في, في, في, في هذه الحوايات في الفتح في كتاب القدر بقي هنا لما قال الشيخ رحمه الله بل قد ذكر النساء ان الجنين يخلق بعد ال40 باعتبار النساء في هذا يعني, يعني يعني يحتج به في هذا الباب وهذا ما بينه الربج وقال ان هذا ايضا ذكره الاطباء قال وذكر الأطباء ان العلقه اللي تتخلق وتتخطط اي نعم وكذا القوابل من النساء القوابل النساء التي هن قابلات وكذا القوابل من النساء يشهدنا بذلك يشهدنا بذلك كذا أيضا في جامع العلوم والحكم الجزء الأول 266 و100 والله أعلم يضيف التفضل يا أره قال الشيخ الإسلامي رحمه الله رد لقول من قال كل مولود كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق في علم الله لها وحينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقا على الفقرة وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه معنا وإنه ما فعل به ما هو الفقرة التي ولد عليها فلا فرق بين التهويد والتنصيف ثم قال فتمثيله صلى الله عليه وسلم بالبهيمة <تصفيق> التي ولدت جمعا ثم جدعت يبين أن أبويه غير ما ولد عليه ثم يقال وقولكم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهما بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر فهذا قول فاسد جدا فحينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفقرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام وإنما ذلك بحسب الأسباب فكان ينبغي أن يقال فأبواه يسلمانه ويهودانه وينصرانه فلما ذكر أن أبويه يكفرانه وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام علم أن حكمه في حصول سبب مفصل غير حكم الكفر غير حكم الكفر ثم قال في الجملة كل ما كان قابلا للمدح والذم على السواء لا يستحق مدحا ولا ذم والله تعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق وشبه ما يقرأ عليها من الكفر بجدع الأنف ومعلوم أن كمالها محمود ونقصها مذموم فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟ والله أعلم طيب. بسم الله هنا في الجواب الشيخ رحمة الله فيما يتعلق بمساءة الفطرة الشيخ رحمة الله بسط الكلام على الفطرة في المجلد الثامن من الدر ففي المجلد الثامن كلام طويل له الله في المراد بالفطرة وأن الفطرة هي الإسلام هي الحنهية وهو الرد على ما الخالف ذلك هذا مبسوط في المجلد الثامن من الدر أيضا من كلام الشر رحيم الله في ما جاء في رسالة بعنوان رسالة في الكلام في فطرة في مجموعة الرسالة الكبرى لبن تيمية ففي رسالة جمعها محمد بن محمد المنبجي جمع شيئا من كلام بن تيمية في الفطرة من عدة مواطن من شرح الأصفانية ومن غيرها هذه رسالة مفيدة على إيجادها لكن هي طبعا من جمع هذا الشخص له محمد بن محمد المنبيجي كما يعني هو في مجموع الرسائل الكبرى الجزء الثاني صفحة 33 و 300 أيضا بالقيم نقل جمل من كلام شخصام في شفاء العليل في الباب الثلاثين وأيضا بعضها في أحكامها للذمة هذه اهم المواطن التي تحدث فيها الشيخ رحمه الله عن الفطرة هناك رساله علميه جيده استوعبت هذه الاقوال وارشادات الفطره حقيقتها ومذاهب الناس فيها للدكتور علي القرني رساله ماجستير مطبوعه من جامعه الامام الكلام الذي سمعناه ايها الاخوه الكرام لما قال, قال هذا الكلام هو في الدرر هذا مأخوذ من الدار لكن بشيء من يشهر الاختصار في الجزء الثامن صفحة سبعة وثمانين وثلاثمائة فهذا الكلام الذي قرأنا هو يعني إذا أردته أن يكون واضحا بينا وأردته أن تعرفه من خلال سياقه تجد في الدار الثامن صفحة سبعة قال عني كون الشيخ رحمه الله ردا لقول من قال طبعا هو قبل هذا القول أورد الشيخ لما نرجع للدار أورد كلام ابن البر في تجريد التمهيد وذكر هذا القول من ضمن أقوال الفطرة هناك من يقول أن الفطرة هي كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه صائر إليه لأن الصوب أنه صائر إليه يعني كان سين الصاد الأمر فيها إن أنه صائن ليه تتمت الكلام من كفر وإيمان فبعضهم أرف الفطرة بهذا الفطرة يقوم ما سبق في علم الله من أن هذا الشخص يصير إلى الإيمان أو يصير إلى الكفر يعني هم نظروا إلى المعنى اللغوي وهذه أحيانا البعض ينظر إلى المعنى اللغوي, المعنى اللغوي ولا, ولا يلتفت المعنى الشعري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 جاءت رواية لذكر المؤلف حديث سيئة مع الحديث عياض قال الله تعالى خلقت عباده نفاء طيب الآن هذا القول المؤلف رحمه الله رد عليه من خلال وجهين كما هو عندنا الآن الوجه الأول قال معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المتابعة كل مخلوقات أيش أيش قد قدرها تعالى بسابق علمه القديم الأزني والبهائم تدخل في هذا المتدخل لا تدخل أي نعم. قال فجبعي البهائم هي مولودة على ما سبق في علم الله وعيضا الأشجار والأحجار ولذي قال الشيخ هي مولودة على ما سبق في علم الله لها تتمت العبارة فهي الدر والأشجار أيضا مخلوقة على ما سبق في علم الله إذن صار في الفطر الآن هنا على هذا القول تختص بالإنسان ولم تختص به نعم ما تختص به والحديث يقول كل مولود أي نعم. يتحدث عن أه بني آدم هذا الوجه. الوجه الثاني قال لو كان المراد ذلك له على سبق بعلم الله لم يكن لقوله تعالى فأباه حوودانه إلى آخر لم يكن له معنا نعم قال فإنه ما فعل به ما هو الفطرة التي ولي عليها فلا فرق بين التهويد والتنصير نعم لم يقول أن الفطر هي على ما سبق في علم الله ما كان لي قايله عزيزلم يهوئ دانه ومجسانه نصرانه معنا لأنه الآن يفرق بين أنهم يهوئ فالتهويد هذا على مذهبهم سبق في علم الله ولم سبق, سبق في علم الله طيب الأب لما يعلم مثلا الصناعة وقياة السيارة يعني كيف يتاجر وكيف يبيع يشتري هذا سبق, سبق, سبق في علم الله ولم سبق في علم الله فلا يعني إذن إيش لا فرق بين تهويده وتنصيره وتمجيسه وبين إيش أن يتعلم الصناعات والحرف يقول الشيخ رحمه الله وهذا يعني لو أخذناه بتمامه يكون أوضح قال فلا فرق بين التهويد والتنصير قال الشيخ الدرق وبين تلقيل الإسلام وتعليمه وبين سائر الصناع فإن ذلك كله إيش فإن ذلك كله داخل إيش فيما سبق به الألم فإن ذلك كله داخل فيما سبق به العلم قال ثم قال فتمثيله سلم بالبهيمه التي ورد جمعا فنعم ولدت تامه ثم جذعت يعني جذعه يعني جذع من يبين ان ابويه غيرا ما ولد عليه هذا ايضا مما يرد به على هذا القول أيضا عندنا الجواب اللي سبق المبيننا من الرد على هذا أن الفطرة فسرت بألم الله وبألم الحنبية التي هي عبادة الله على وحده ولا شريكة أيضا هنا لما يقول من الفطرة هي على ما سبق في علم الله كما بينا الشيخ أيضا هنا على ما سبق في علم الله هل هذا يختص بالولادة؟ والحد يقول كل مولود يولد على الفطرة كل مولود فإذا صارت الفطرة هي على ما سبق في علم الله فهل هذا يخص بالولادة؟ ولا ما يخص؟ نعم ما سبق به علم الله هل يخص بالولادة فقط؟ لا ما يخص سبق في علمه تعالى في كل ما يقع في حياة النساء من ولادته إلى حياة إلى, إلى, إلى وفاته إلى ما شاء الله تعالى من حياة أخروية أبدية ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان فإن الإنسان منذ كان جنينا إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علمه فعله قال في تخصيص الولادة بكونها على مقتضى القدر تخصيصهم بغير مخصص كونك تقول كل مولود يولد على فطرة وأن المراد بفطرة ما سبقه بالله كونك تخصص هذا به... بهذا هذا تخصيص بلا, بلا موجب بلا مخصص طيب انتهينا من هذا القول أورد القول آخر يعني بعضهم يقول من الفطرة هكذا أن الشخص يولد ساذجا يعني خاليا من المعرفة والإنكار مثل ما يقول يعني يصبح الشخص قلبه كاللوح يعني ينقش فيه إما الخير وإما الشر وإما الإيمان والمعرفة. فهذا قول أيضا مردود ويبدو أن ابن عبد البر يميل إلى هذا كذلك؟ ابن عبد البر هو الذي كما ذكر الشيخ العم يميني لهذا وغير من العلم فالشيخ ناقش هذا القول في في الدرء الثامن 444 وأيضا في نفس الحالة السابقة يعني جاء في أكثر موطن مناقش هذا القول يقول هنا أصحاب القول يقول بل يكون القلب لوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكبر هو وليس هو ولي لحدهم أقبل هذا القول فاسد الشيخ قال قول فاسد بدون جدا يعني باب يعني في كما في الدر قال هنا الشيخ الرد على هذا القول فعينئذ لا فرق بالنسبة الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام نعم إذا كان الفطرة المراد بها أن يكون ساذجا ليس مؤمنا ولا كافرا فلا فرق أيش بين المعرفة والإنتام مع أن الحديث ما لا يخفى قال إيش يهودانه ينصرانه مجسع ما قال إيش ما قال إسلمانه قال فكان أمد غنيب قال فأبواه يسلمانه نعم. والحديث ما قال إسلمانه نعم. قال فلما ذكر ان أبواه يكفرانه وذكر الميل الفاسد دون الاسلام علم أن حكمه في حصول السبب المثبت ولعلها الأدق وذكر الميل الفاسد في الاسلام علما أن حكمه في حصول سبب منفصل في حصول سبب منفصل ايش مقصود بالسبب المنفصل هنا اللي هو ايش هنا قد يكون قائل يعني احيانا الكلام انه الاب لا يؤثر لكن كما قال العلم ذكر ذكر الابوان باعتبارهم هم في العم الاغلب وان قد يتاثر ينصران أو يمجزان عن طريق غير الأبوي لكن ذكر الأبوان على سبيل العم الأغلب قال علم أن حكمهم في حصول السبب منفصل غير حكم الكو ثم قال يا شيخ السلام ففي الجملة كل ما كان قابل مدح والذنب على السوا نعم يعني هنا الآن لنما قال كل مولودي عن فترة جاءت المقام المدش أليس كذلك الآية عندما قال فأقل للدين حنيفا فطرة الله لحظ أمره الله تعالى ما يأمر الله بما فيه إيش قربه وذا يحبه وأيضاً الإضافة هنا إضافة تشريف فطرة الله فلما تكون فطرة هي يعني أن يكون الشخص ثاجلاً لا معرفه ولا إنكار ولا إيمان كفر ما أصار ذلك مقام مدح وثناء قال ففي الجملة كل ما كان قابل المدح والدم على السواء لا يستحق مدحاً ولا ذماً والله تعالى قال فأقم وجهك للدين حنيفة قال الشيخ الدر فأمره بلزوم فطرته أمره بلزوم فطرته فكيف لا يكون فيها مدح ولا دم لما تكون الفطرة أن يكون الشخص سادجا لا إيمان ولا كفر ولا معرف ولا إنكار قال هنا الفطرة تمدح ولا ما تمدح إذا كانت بهذا المعنى لا, لا تكون لا مجال للمدح ولا للقرش قال فأمره بلزوم فطرته فكيف لا يكون فيها مدح ولا دم قال ايضا هنا وأيضا أشبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق وشبه ما يطرى عليه من كفر بجذع الانف والاذن ومعلوم أن كمالها محمود ونقصها مذموم فكيف تكون قبل النقص لا محموده ولا مذمومه هذا يعني كلام متين وايضا كما يقول شي ايضا في الدر وعلى على على, على تقدير هذا القول لا يكون في القلب هذا لا في القلب ايش ولا عطب ولا استقامه ولا شيء لأن هذا كله في حقه, في حقه على حد سواء وكما سمعنا أن الفترة جاءت في مقام المدح والثناء وأن الفترة على التحقيق هي الإسلام هي الإسلام هي عبادة الله تعالى على الشريف كما جاء أن نذكرونها في الأمر فأقم وجهة للدين حنيفة الحنيفية هي عبادة الله تعالى الإقبال على الله تعالى والإعراض عما اسم الله تعالى وهذا سيأتي معنا في السؤال الذي يريه الآن طيب فترة سُئِل عن قولِه صلى الله عليه وسلم كل مولودٍ يُولد على الفطرة ما معلاءه؟ أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام وفي قوله الشقي من شطيه في بطن أمه الحديث هل ذلك خاص أو عام؟ وفي البهائم ورحوشي هيلي يحييها الله يوم القيامة أم لا؟ فأجاب الحمد لله أما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولودٍ يولد على الفطرة فأبواه يهوِّدانه أو ينصرانه أو يمجِّسانه الصوب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال ألست بربكم قالوا بلى وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة فإن حقيقة الإسلام هي يستسلم لله لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارئ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله إني خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين وحرم وحرمت عليهم ما أحل وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في المشهور عنه إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه لزوال المودر للتغيير عن أصل الفطرة وقد روي عنه وعن ابن المبارك وعنهما أنهم قالوا يولد على ما فطير عليه من شقاوة وسعادة وهذا القول لا ينافي الأول فإن الطفل يولد سليما وقد علم الله أنه سيكفر فلابد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب كما تولد البهيمة جمعا وقد علم الله أنها ستجدع وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا يعني قبعه الله في أم الكتاب أي كتبه وأثبته كافرا أي أنه إن عاش كفر بالفعل ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين أي الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار فهناك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم وإيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل الجميع الأحادي ومثل, ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنص وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلو لا إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه يحرفه يجعل الحلوى في فمه مرة ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة المعتقدين للإسلام بالفعل فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما وهذه القوة العلمية العملية التي تكتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وأما الحديث الملكور فقد صح عنه من مسعود إن أنه كان يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره وفي الصحيحين عن أبد الله المسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسلوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النقصة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح وهذا عام في كل نفس منفوسة قد علم الله سبحانه بعلمه الذي هو صفة له الشقي من عباده والسعيد الشقي من عباده والسعيد وكتب سبحانه ذلك في اللوح المحفوظ ويأمر الملك أن يكتب حال كل مولود ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه إلى كتب آخر لا تعيد عبارة ويأمر الملك الملك ويأمر الملك أن يكتب حال كل مولود ما بين خلق جسده ونفس الروح فيه إلى كتب آخر يكتبها الله ليس هذا موضعها والحن عندنا حسب إلأ إلأ إلأ إلأ إلأ كتب إلى كتب إلى كتب طبعة الجمع إلى كتب أخر إلى كتب أخر أنت عندك بالمجد إلى كتب أخر طيب. إلى كتب أخر يكتبها الله ليس هذا موضعها ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو كافر وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه وكما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطيل بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فضطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون قال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة والأحاديث في ذلك مشهورة فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويكتص لبعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا فيقول الكافر حينئذ يا ليتني كنت ترابا ومن قال إنها لا تحية فهو مخطئ في ذلك اقبح خطا بل هو ضال او كافر والله اعلم طيب اذا المؤلف رحمه الله كما تلاحظ بين لك معنى الفطره فيها قال انها فطره الله التي فطر الناس عليها وبالقيم يعني فيما اظن يعني حكى هل قال هذا جميع الناس ولا ظاهر نصوصنا ايش هذا في حق جميع الناس ان هذه الفطره اللي فرض اسلام اتعم ايش جميع الناس قال وهي الفطرة التي فطرهم يوم قال ألست بربكم هنا لما يذكر شيخ آية المثاق وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم من وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى باعتبار أن الشيخ رحمه الله وكذا بالقييم وكذا أيضا تابعهم شارحة طحاوي بن أبي العز على أن آية المثاق أن الميتاق مرض بحي الميتاق ماذا؟ الاستفراب بحي الميتاق الفطرة يرون أن آية الميتاق هي بمحل حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة وليس والشيء كما مر بنا يعني لا يثبت قضية أن الله تعالى مس على ظهر آدم واستخرج وذية أمثال الذر وأخذ عبد الميتاق والشيء هذا ليس لا يثبت ولا صح وجملة من أهل العلم كما مر بنا المتقدمين وغيرهم يعني يفسرون الآية بتلك الآثار لكن الشيخ رحمه الله يرى أن هذا ميثاق الفطرة وبعض العلم يقول عندنا ثلاث موثير ميثاق الفطرة كل مولودنا ميثاق الفطرة عندنا ميثاق اللي جاءت بالآثار أن نرى تعالى استخرج يدريه آدم على هيئة الذر ولمس على ظهر آدم وأخذ عنه ميثاق والثالث ميثاق الرسل ميثاق الرسل والذي همنا أن المثاق الذي تقوم بالحجة هو المثاق ماذا؟ الرسل وما كنوا معذبين حتى نبعث رسولا المقصود أن الشيخ لما يستدل بالآية يعني يفسر الآية هنا بإيش بي يفسر آية المثاق بأن المثاق هنا هو إيش مثاق قال قالوا يستلام اعتقادات الباطن هو القبول للعقائد يكون قابلا للعقائد صحيح ليس كما يظن البعض بعض يفسر الفطرة يقول إيش أن الشخص يكون قابل الخير والشر لا قابل الخير الشرع هو مثل ايش مثل يقول لك ان يكون ايش سادجة. لا هو قابل عن انه يقبل الحق ويقبل الخير ما لم ياتي ما لم يأتي صارف من ابوين هودان هو او هو مجساني ولا صرع قضيه ان هي الاسلام ان الفطره هي الاسلام هذا ايضا في الدرر الثامن 71 و300 وذكر الشيخ الروايات انه جاء في رواياته كل مولود يولد على الملة في لفظ على هذه المله عند الحديث عياض خلقت عبادة حنفاء جاثر وراء فنفاء مسلمين طيب قال فإن حقيقة السلام من استسلم لله وغير هذا كثير ما يعتني به الشيخ كما لا أخف عليكم أن يقول استسلم لله وحده نعم ضد الاستسلام لله وحده كما ضسطه الشيخ إما الاستكبار عن عبادة الله الذي لا يستسلم لغير الله هذا مستكبر والذي يستسلم لله ولغير هذا مشرك كما هو حال النصارى والذي يستكبر عن عبادة الله كما هو حال اليهود ذكر عندك الرواية كما تنتج البهيمة او كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة هل تحسون فيها من جدعى لعم تكون هذه بهيمة جمعة ليس فيها قطع وليس فيها نقص لا. وإنما هذا الجدع يكون عارضاً <تصفيق> هنا قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء وشيخ مفسر الحنف في مواطن أنه مخلوق من الحنف القدمين وهو إقبال القدم عليه على أخفها فالحنفية هي الاقبال على الله تعالى أن تقبل الله تعالى بكليتك وهذا الإقبال يعني لا ينفك عن ماذا عن المين عما والله الله فهو إقبال ومين أن تميل عما والله الله وتقبل على الله تعالى وحده لا شريك له وفسر الشيخ الحنفية في رسالة شرح كلمات من كتاب فتوح الغيب قال الحنفية هي الاستقامة هي الاستقامة بإخلاص الدين لله وذلك يتضمن حبه سبحانه والذل له لا يشرك به شيء لا يشرك به شيء كذا في جامع الرسائل الجزء الثاني 86 هنا في حديث عياض قال فالتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحلت لهم الشيخ لما يذكر يهود النصارى يقول هم أخلوا بهذين الأصلين فالنصارى أشركوا بالله لم يحققوا ليش الحنيفية وهي عبادة الله على وحده شريكنا واليهود أخلوا بيش بالأصل الثاني وهو أنهم حرموا ليش حرموا ما أحل الله ف... وهذه و... و... الحنيفية الحنيفية السمحة يعني حققت عبادة الله تعالى وحل الطيبات قال الشيخ حل الطيبات التي يستعانوا بها المقصد حل الطيبات التي يستعانوا بها على عبادة الله كذف الفتاوى العشرون صفحة سبعة ومئة قالوا لهذا ذهب الإمام محمد رضي الله عنه في المشروع إلى أن الطفلة متى احد ابوي الكان لاحظ طيب اذا مات احد ابوي حكم الاسلام طيب اذا مات ابواه يحكم اسلامه ولا يحكم نعم. نعم يعني ف واذا مات فابواه او احدهما يحكم بالاسلام في في هذه الروايه هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله كما بيّن الدره هي في الكتاب اللي هو كتاب احكام اهل الملل احكام اهل الملل للخلال وانت تعرفون ان الخلا له يعني من يعني اقدر وادرى العلماء بروايات احمد هذا ذكر جاء في الدر 98 على 100 وفي شفاء العليل 93 500 طيب بقي عندنا هنا باب الفائده القيم يعني هو يقول انه وقع الاجاء هل الطفل يعني يعني الذي جاء من من ابوين مشركين هل اذا مات ابواه او احدهما هل يحكم باسلامه ذكر ثالث روايه عن احمد روايه انه يحكم باسلامه و لا يحكم باسلامه قال الشيخ هنا وهو قول الجمهور يقول ابن تيميه وصوبه ابن صواب ثم قال بل هو صواب بالتقييم ان في هو اجماع قديم بل هو ثابت بالسنه مش قص ثابت بالسنه بناء على حديث ايش أن أن أنهم عملوا في الظاهر ايش؟ ماذا؟ بحس بحسن ما اظهروه او الله اعلم ما كانوا عامدين هذا في الحكم اعتقد هذا حكم ثانوي لكنهم في الحكم الدنيوي انا اتبعوا ايش؟ تبعوا اليذاء في رواية ثالثة يقول لك إن كفله يعني أهل دينه كفله هذا اليثيم الكافر فيكون يشي كافر وإن كفله أهل فهو مسلم هذا يكون في شبع العليل 22 و يبدون كلام ذكر بالقيم لا يترق ما ترمش على الإسلام صلى الله يعني اللي هو قول جمهور ويقول صوب ابن ثيمية صوب ابن ثيمية هذا أنه إيش؟ أنه يكون ماذا آه يكون آه يقول تنازع المسجمين في الطفل إذا مات أبوه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه معنى هل عندنا نقال إن الطفل متى مات أحد أبوي حكم بإسلامه يعني هذه أنا ما عندي فيها جواب لكن يعني لعلنا نسأل عنها طيب نرجع إلى كلام مغلف قال عندك هنا وقد عنه عن أحمد وعلم بارك أنه قال ويولد على ما فطر عليهم الشقاء والسعادة هذا القول يعني يمكن يشكل لأنه هو نفس القول الذي مر بنا على ما سبق في علم الله وهم يقولون الفطرة الأولى كذا قالوا محمد بن نصر فيما نقل أبو القيم يقول هذا قول لاحمد لكنه ايش تركه وان المحفوظ على احمد أن الفطرة هي ايش هي بالله هي, هي الإسلام هي هي العنيفيه فمحمد بن نصر يقول هذا يعني كان يقوله به احمد ثم تركه لكن الشيخ كما تلحظ يقول له معنى يعني يمكن يوفق بين ما قاله احمد هناك قال الروايه بينه يعني ان الفطره هي العنيفيه وهي الاسلام قال عندك هنا وهذا القول لا ينافي الأول لا ينافي الأول إلا أن الفطرة هي, هي الاسلام قال فإن الطفل يولد سليما وقد علم الله نفسه فالشيخ يوفق بين روايتين يعني يقول لو قلنا أن الفطرة هنا ما فطرة عليهم الشقاء والسعادة هذا لا ينافي إيش لا ينافي أن الفطرة هي الحنيفية نعم هو يولد على الحنيفية ثم بعدها هذه الحنيفية إيش قد تبقى معه وقد إيش تزول هو يداني مجتني السرانه من الشقاء كما جاء ذلك في حديث القدر طيب هو قال بالقيم في ملحظ مهم لأن الحديث هذا حديث فبواه هو يعني كان يشغب به القدريه على على بعض اهل السنه وكان يقولون يجعلون هذا الحديث حجة لهم في قضية في قضية إنكار القدر فالإمام مالك لما قيل له أن القدري يحتجون علينا بحديث كل مولود النووي على سطره قال إيش ماذا قال قال احتجوا عليه بآخر حديث الله أعلم بمكانه عاملين آه هذا آه يعني من الأجوب اللي يكرر طبعا الله وكانوا بيعتنان وعاملين هذا لا يثبت القدرية القدرية الغلاس لا يثبتون علم الله القديم الأذري فيقول للشيخ يقول للقييم فيما نقل عن شيخ يقول أن الإمام الحمد قال هذا لأن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر ليس بقضاء الله يعني نعم يهودانه من جسانه من فجاء مالك وقال احتجوا عليهم بآخره الله أعلم بمكانه وعاملين اثبات العلم القديم الازلي الذي ينكرها هؤلاء القدريه الغلات وشيء اخر من الردود اللي ذكرها شيخ الاسلام هؤلاء يعني آآ آآ يعني آآ لا يقولون القدريه ما يقولون أن الابوين يعني أو, او بالاحرى نحن اهل السنة لما قال حفيده يهويداني ايش معنى يهويداني لان معناها انهم يخلقون التهويد او يزينون ذلك ويكونون سببا اكون سبب اي نعم سبب لا تخليق فالقدريه يحتجون به على أن العبد يخلق فعله اي نعم فهنا لما يقول يهود يعني يمجس هو اختار ذلك ايش باختياره وكان ابو هو في ذلك هذا كله في شباب العليل 95 و500 طيب نرجع لكلام مؤلف ذكر عندك حديث الخضر في الغلام الذي قضي الخضر عليه السلام طبع يومه طبع كافرا قال عندك هنا يقول الشيخ يعني طبعه الله في أم الكتاب له في لوحة المحفوظ هنا طبعه كما بيّن طيّم يبين ويبسط في مثل المسألة أن الطبع هنا هو بمعنى التقديم وهذا واحد من كلام الشيخ هنا الشيخ السلام لما قال أي كتبه وأثبته كافرا أثبته في إيش في أم الكتاب لوحة المحفوظ أي إنه العاشة كفر بالفعل فلاحظوا الآن الطبع هنا ليس هو كالطبع الذي مثل جاء في قوية الكفار بل طبع الله عليهم فهناك الطبع هو نعم أن الله تعالى طبع على قلوبهم في هذا الوقت وفي هذا الحال أما الطبع هنا في معدى التقديق فهو كان غلام وبعد ذلك لم يكن بالغا إلى آخره لكن الله تعالى بعلمه القديم الأزلي علم أن هذا الغلام لو عاش لا أرهق أبويه طغيانا وكفران وذكر عندك الشيخ رحمه الله الكلام في التحريض والمسألة التي وقع فيها لبسه وكانت من مسألة حكم أطفال مشركين هو مثل ما ذكرنا أنه في الدنيا هم تبعوا لأبائهم وفي الآخرة يمتحنون في العرصات الله أعلم بما كانوا عاملين وهذا الذي يقبين الشيخ رحمه الله في الدر وقال من شاء الاشتباه في المسألة من شاء الاشتباه في أطفال كفار إيش حكمهم هو يعني الخلط بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة فهم يقال في الدنيا أن لما نأتي عليهم الحكم العام أنهم تبعوا لأبائهم هذا الحكم العام مغضا نظر في النزاع المسأل إذا كان خضيث مات أحد أبوي أو أحدهما لكن نتكلم عنهم عموما أطفال كفار هم تبعوا لأبائهم أما الحكم النقروي فلا يعني أنهم يكونوا تبعوا لأبائهم في النار وإنما يمتحنون هذا أقوى الأقوال في ذلك وهناك قول يعني قوي أنهم يشتنون في الجنة كذلك هذه من أقوال التي يستدر بها في هذا المقام والله أعلم وضع القيام بسط الكلام في المسألة في أحكامها للذمة وفي أيضا الشفاء العليم قال هنا أيضا هذه المثال التي تشكل بعض لما تقوله أن الفطرة هي الإسلام يعني يرد لك اعتراض معنى أنه الآن هذا الشخص نقول أن الفطرة هي الإسلام الحنفية معناه انه الان ما يحتاج الى ان يتعلم ولا يتفقه ويعبد الله تعالى جملة توصيلا قال مولد ليس الامر كذلك قال ولا من كونهم مولودين على الفطره ان يكونوا حين الولاده معتقدين الاسلام بالفعل فان الله خرجنا من بطون امهاتنا الان على مشيئه فليس المراد لما تكون الفطره هي الحنيفيه او الإسلام ان يكون قد علم الدين لا الاصف ليس جهل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لكن مقصود أن هذه الفطرة موجبة لدين الإسلام وتقتضي دين الإسلام وأن شخص لو ترك على ما عليه لا عبد الله تعالى جملة يقول الشيخ رحمه الله المؤلف في الدر يقول فطرته مقتضية وموجبة لدين الإسلام فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالق محبته فهي هذا لكن تفاصيل ذلك لا بد فيه ماذا لا بد فيه من, من الشرع هكذا في الدر الثامن ثلاثة ثمانين وثلاثمائة وستين وربعمائة وهو في شفاء العليل صفحة ثلاثة وستمائة في آخر الكتاب شفاء العليل قال عندك هنا في, في, في بعدما فرغوا المسألة قال ومن أنكر العلم القديس في ذلك فهو كافر وهذه سبقا مرت بنا أنه الذي يمكن العلم القديم الأذن كما هو عليه القدري غلاة فهو كافر مالك والشافر وحمد كفروا على الغلاة أما جمهور قدري كما قال الشيخ جمهور قدري فهم يثبتون العلم وينكرون ما والخلق وهؤلاء لا يكفرون يقول الإمام أحمد رحمه الله القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون فهذا كافره الذي يقول لنا الأمر أنف يعني الله تعالى ما علم الشيء بعد وقوعه تعالى عن ذلك الأنوان كبيرة هذا إيش؟ كما قال عندكم هذا كافر هكذا قال احمد رحمه الله كما في السنة الخلال الثالث 29 و 500 أما تكفير الغلاة عند مالك الشافي و فجاء في كتاب الإيمان الكبير 69 و 300 هو الفتاوى الثالث 250 و 300 قالوا أما البهائم فجميعها يحشر يحشرها الله الشيء تحدث عن مسألة حشر البهائم في جامع المسائل جامع المسائل الثالث صفحة 2230 و300 وقرر مثل ما قررها هنا أنها, أنها تحشر فهي تحشر ويقتص لبعضهم من بعض نعم. لكن يقتص لكن لا يعني إيش أن يكون ثمة عقاب وذكر عندك الأدلة هنا هو ومنذبته في الارض الا وهم مذبته الارض يطير يطير بجناحيه امم من امثالكم ما فرط في الكتاب وسياق الايه يرجع لك ايش من الكتاب هنا ايش القران ولا اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ كما هو سياق الايه ففالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ في أظهر قول اهل العلماء وبعض قال الكتاب هو القرآن قالوا حرف اذا انما يكون لما ياتي لمحه نعم لما قاطع على وهو على جمعهم على جمع هذه الدواب إذا يشاء القدير إذا لما يشاء لما يستقبل ظرف لما يستقبل يقول الشيخ رحمه الله في جامل المسائل وأما البهائم فعامت المسلمين على أنه لا عقاب عليها نعم يقتص كما في يقتص الشات الجلحة من القرناء قال فعامت المسلمين على أنه لا عقاب عليها إلا ما يحفى عن التناسخية لا يمكنوا معاك إلا ما يحفى عن التناسخية بأنهم مكلفون فاستحقون العقاب فإذا الباهم تبعث ويقتص لبعضهم من بعض ثم يقاكون ترابا وليس ثمة عقاب والله أعلم طيب يتفضل قال أيضا رحمه الله كل مولود يولد على الفطرة فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس على أن ليس في محبوباتها ومراجاتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وإلا فكلما أحبه المحب يجد من نفسه أن قلبه يطلب السواه ويحب أمراً آه ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من أجناسه ولهذا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الشيخ الإسلام قدس الله روحه فصل ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم في مواضع من كتابه قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرفتم النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل, أجل مستمى ثم إليه مرجعكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخم بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى والسماء والطارق وما أدراكم الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك تفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال تعالى وترى كل أمة جاهية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسف ما كنتم تعملون وقال تعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر طيب يعني هذه الجزء من الرسالة تتحدث عن صنفين يصناف الملائكة عليه السلام قال الحفظ الموكلين ببني آدم الذين يحفظونهم يعني لهم المعقبات كما في آية لهم معقبات ويكتبون أعمالهم هذا صنف آخر وهم الكرام الكاتب okay. الله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 sa إذنهم كما في الآية الكريمة له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله كما ذكرت التأسير يعني يحفظونه من بأس الله بعضهم قال يحفظونه من أمر الله أن من هنا البشدة أي أن هذا الحفظ بإذن الله تعالى وتقديره مردني الكلام في المسألة في صفحات 2200 من هذا الجزء هنا لما قال له معقبات نبه العلم أن هذا التعنيذ المراد به الجماعات حتى لا يتوهم وتوهم ما ظنه المشيكون أن ملائك مالة الله الجمع هنا لما قال له معقبات أو والمرسلات فهذا التعنيذ لأن المرادش الجماعات التي يعقب بعضها بعضا لما تقول جاءت الجماعات الطلاب او الرجال فهذا المراد به انه يعقب بعضهم بعضا طيب هنا في قوله تعالى ولحن الاقرب اليه حبيب الوليد يعني المؤلف تحدث غير موطن أن المراد بذلك قرب قرب الملائكه عليه السلام وليس قرب الرب وان قرب الرب لا يكون الا لا يكون الا خاصا جاء الكلام في مساله يعني هل بناء الالمقاته على ما يرتد من قول إلا الذي رقم عتيد هل الملك يكتب يعني جميع اقواله مر هذا في الموطن السابق والشيخ رحمه الله تحدث عنها في كتاب الايمان صفحه 47 انك بهذا قال رحمه الله اكتب الملك كل شيء حتى المباح قولان قال مجاهد يكتبان كل شيء حتى انينه في مرضه وقال عكرمه لا يكتباني إلا ما يجر عليه او يوزر قال والقرآن يدل على أنهما يكتبان جميع فإنه قال ما يلفظ من قول, قول قال نكر في, في سياق الشرف وقال نكرهم في الشرف مؤكد بحرف من فهذا يعم كل قول فالذي يعني يرجع الشيخ أن الملكين يكتباني كل شيء يكتباني كل شيء أكد في كتاب الإيمان صفحة 46 طيب سؤالي الإسلام هل الملائكه الموكلون بالعبد هم موكلون دائما ام كل يوم ينزل ينزل الله إليه ملكين غير غير غير اولئك وهل هو موكل بالعبد وهل هو موكل بالعبد ملائكه بالليل وملائكه بالنهار وقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظه حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرقون فما معنى الآية فأجاب الحمد لله الملائكة أصناف منهم من هو موكل بالعبد دائما ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيسألهم الله فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتأقراهم وهم يصلون ومنهم ملائكة فضل ومنهم ملائفة فضل عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيلا فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين, في كل يوم اثنين وخميس هذا كله مما جاءت به الأحاديث الصحيحة وأما أنه كل يوم تبدل, تبدل عليه الملكان فهذا لم يبلغنا فيه شيء والله أعلم سئل عن قبله صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة الحديث فإذا كان الهم صغرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائفة عليه فأجاب الحمد لله قد عن سفيان بن عينة في جواب هذه المسألة قال إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما فيه الإنسان فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه, بأن يعرفه الله ذلك وقد قيل في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حمل الوريد أن المراد به الملائكة والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر كما قال عبد الله بن سعود إن للملك لمة وللشيطان لمه فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير ولمة الشيطان تكديم بالحق وإعاد بالشر وكثبت عنه في الصحيح أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائفة وقرينه من الجن قال وإياك يا رسول الله قال وعنى إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من القاء الملك الملك علم بها الملك ايضا بطريق الاولى واذا علم بها هذا الملك امكن علم الملائكه والحسنه التي يهم بها العبد اذا كانت من القاء الملك الملك بها الملك ايضا بطريق الاولى واذا علم بها هذا الملك امكن علم الملائكه في حفظه لاعمال بني ادم طيب يعني السؤال للملائكة الموكلون بالعدد الموكلون الشيخ ذكر الملائكة أصناف كما سمعنا أما قضية أن يبدل عاو الملائكة قال الشيخ لم يبنوغنا فيه شيء السؤال الآخر إذا هم العبد بالحسنة قال فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربي فكيف تطلع الملائكة عليه قال رحمه الله قد روي عن سفيان أبي العينة قال في جواب المثألة إنه إذا هم بحزن شم الملك رائحة طيبة هذا القول كما ذكر الحافظ بالحجر يقول يقول جاء عن أبي معشر المدني أكذا قال وورد مرفوعا يقول ورد مرفوعا هذا القول لكن الذي اختار الشيخ السلام هنا قال, قال أن الله تعالى قادر قادر ان يعلم الملائكه ما في نفس العبد أي يعني رفع على اقدر فيعلم ما في فيعلمون ما في قلوب العباد ويمكن استدل كما فعل شارح التحاويه استدل بقوله تعالى يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون فالنيه هي فعل القلب هي فعل القلب فتدخل في عمومه يشئ الايه يعلمون ما تفعلون ما اسم الوصل فيه العموم هذا ما ذكره شرح طحوية في شرحه الحافظ بالحجر قرر مثل ما قرر شهر يقول فيه دليل لما ذكى حديث هم العبد بحسنة قال رحمه الله وفيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما بإطلاع الله إياه يطلع هذا الملك وإما بأن يخلق قاله علما يدرك به ذلك اشهد قالوا في دليل على أن الملك أن الملك يطلع على ما في قلب العبد قال يشهد لهذا يقول حافظ ما اخرجه ابن ابي الدنيا عن ابي عمران الجوني كما قال آآ ينادي آآ قال, قال قال الله تعالى قال الله تعالى ينادي الله تعالى الملك ليقول اكتب لفلان لي كذا وكذا فيقول الملك يا ربي إنه لم لمعمله طبعا هنا لما الملك يقول يا ربي إنه لم يعمل معنى أنه اطلع على نيةه لم يطلع نعم اطلع على نيةه فقال يا ربي إنه لم يعمل فقال الله تعالى إنه نوى, إنه نوى. هكذا أوردهم حافظ في الفتح الحادي عشر خمسة وعشرين وثلاث مئة. قال رحمه الله فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم بيحيانا ما في قلب النساء نعم هذا حق البشر سواء كانت يعني كشف اللي هو نوع من خرق العادة اللي نوع من أنواع الكرامة والكرامة كما مربنا ترجع إلى هذه الصفات الثلاث العلم اللي هو الكشف او القدرة او الغناء او يعني أيضا مما يصل في هذا الفراسة الإيمانية فقد تجد أنه يتفرس ويعلم ما لا يعلمه غيره هذا الكشف او هذه الفراسة او هذا يعني هذا أمر مغيب لكن الله فعلا يفتح على بعض عباده فيعلمون ما لا يعلمه غيرهم وينكشف لهم ما لا ينكشف لغيرهم لأجل ما عندهم من الإيمان والتقوى وغض البصر وأكل الحلال ونحو ذلك من أسباب الفراسة الإيمانية ومن دوائها. هنا الكلام عن اثر بن مسعود ان الملكي لما هذا مر بنا في صفحه 31 لما تحدث الشيخ عنها وذكر ان القلب المحمور بالتقوى تنجلي عنها امور وتنكشف فالشيخ تحدث عن في هذا الموطن يبين ما يسمى بالقوه العلميه والقوه العملية هنا تصديق بالحق هذه القوه العلميه المتعلقه بالخبر والاعتقاد و الوعد الخير هي القوة العملية الطلبية الإرادية ذكر الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينهم يا الملائكة وقرينهم يا الجن قالوا وإياك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم هكذا تمت الحديث فلا يأمروني إلا بخير الشيخ تحدث عن الحديث هذا ونقل شرح الحويه في المناج الثامن 71 ويد الكلام هنا لما قال النبي وسلم الا ان الله تعالى قد اعانني عليه اعانني على فريق من الجن فاسلم فالشيخ رحمه الله رجح حنفي بالنسبه لضبط الحديث فاسلم ان فاسلم ولا فاسلم بالنسبه لضبط الحديث لقد فاسلم معناه نو الذي اسلم من القرين واذا بس اسلم صار الفاعل لمن النبي صلى الله وش الراجح في التوضيح فأسلم ولا فاسلم نعم فلا نراجع هنا ايش فاسلم اسلم اللي هو ايش أي نعم اسلم لماذا القرين اسلم قرين الجن فيضبط ايش نعم طيب ايش معنى لما يقول اسلم هل معنى أنه صار مسلما مؤمنا أم يعني مراد به خاضعا الشيخ يرجح كما يرجح غيره أنه معنى أنه صار خاضعا خاضعا آه منقادا ذليلا ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال ومن قال حتى أسلم أنا فقد حرف معنى ومن قال الشيطان صار مؤمنا فقد حرف لفظه إذا نخلص من هذا أن قوله على السلام فأسلم الحق فأسلم أي استسلم الشيطان والذي الشيخ يقول من قال بضم فأسلموا قال هذا تحريف للنفذ والله أعلم أيضا تحدث الشيخ عنه في المنهاج وأيضا في الفتاوى السابع عشر ثلاثة وعشرين وخمسمائة وخمسمائة وذكر عندك لما ذكر آثار مسعود إن, إن, إن, أن الملك لما هو لما فإذا كان يعني السيئة التي يهم بها العبد هي من لقاء الشيطان مدام أنه من لقاء الشيطان الشيطان علم بها والحسنة التي يهم بها العبد وهي من, من لمة الملك فالملك يعني من باب أولئيش أن يعلمها فإذا كان هؤلاء يعلمون فالحفظة أيضا يعلمون أعمال القلوب وما يحم به العبد من حسنة أو سهية وهذا يوجب أيها الأخوة الكرام لما إنسان استصحب هذه الحديث يوجب خشية الله تعالى والحياء منه كما ورد في بعض الأثار إن معكم من لا يفرقكم فاستحيوهم أكرموه فمن استصحب أن معه هؤلاء الكرام الكاتبين يعلمون يعني أعماله التي يخفيها عن الناس من استصحب ذلك فإنه يستحي من الله تعالى لو أن شخصا مننا معه أو رافقه رجل صالح أو صاحب مرؤة تجده يستحي من أن يتصرف فيما لا يرضي الله تعالى فالكرام الكاتبون هم أحقوا بالحياء منهم والخوف من الله تعالى فهم يكتبون أعمال عباد كما سمعنا في الآية الكريمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أعتيب فهذا لا شك يعني يوجب خشية الله تعالى في السر وفي الغيب لا على رزق الله العمل نافع العمل الصالح وبالله التوفيق وصلى الله وسلم عنه بن حمد ولعلى إن شاء الله نستكمل الدرس بعد الإجازة يعني ما هو الجمعة القادمة والجمعة التي تليها بإذن الله تعالى وبالله التوفيق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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ